بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المجلس الثاني والعشرون من مجال السماع كتاب اللؤلؤ المتنون في ثيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى اتن رشد العزمي يقرأ عليكم عمر البساطين يقول تشريع الجهاد أخرج التحوي في جرح مشكلة الأثار بسند قوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله عز وجل وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت رمحي وجعل الذل والصغار على من خالفني ومن تشبه بقوم فهو منهم قال ابن القيم وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بالجهاد بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والملاحم الكبار التي وقعت وتاقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب العصار وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. قال أحمد شوقي رحمه الله قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك ذمي جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم لما اتالك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمم والشر إن تلقه بالخير ضقت به ذوعا وإن تلقه بالشري الحاسمين مراتب الجهاد إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين جهاد النفس أربع مراتب أيضا إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمشرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما انزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله الرابع أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وآذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكون السماوات وأما جهاد الشيطان في مرتبتان إحداهما جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشوهات والشكوك القادحة في الإيمان الثانية جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات فالجهاد الأول يكون بعده اليقين وثاني بعده الصبر قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآيتنا يقنون فأخبر سبحانه وتعالى أن إمامة الدين إنما تنار بالصبر واليقين فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوك والشهوات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب بالقلب واللسان والمال والنفس وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب باليد إذا قدر فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقلبه فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ما فعل شعبة من النفاق كم غزوة غزاه الرسول صلى الله عليه وسلم روى الشيخان في صحيحيه مع أبي إتحق كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غز النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال تسع عشرة قيل كم غزوت أنت معه قال سبع عشرة قلت فأي يوم كانت أول قال العسيرة أو العشير فذكرت لقتالة فقال العشيرة وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تس عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن قال الإمام النووي رحمه الله تعالى لعل بريدة أراد بقوله قاتل في ثمان إتقاط غزوة الفتح ويكون مذهبه أنها فتحت صلحة كما قاله الشافعي وموافقه الغزوات الكبار التي نزل فيها القرآن أما الغزوات الكبار الأمهات فهن سبع بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن ففي غزوة بدر نزل كثير من سورة الأنفال وفي غزوة أحد نزل آخر آل عمران من قوله تعالى وإذا ذوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد القتال إلى قبيل آخرها بيسير وفي قصة الخندق وقريضة نزل صدر سورة الأحزاب وفي قصة الحديبية وخيبر نزل سورة الفتح وأشير فيها إلى فتح مكة وذكر فتح مكة في سورة النصر وفي غزوة حنين النذر آيات من سورة التوبة وفي غزوة تبوك نزل سورة التوبة وليس معنى هذا أن القرآن لم ينزل إلا في هذه الغزوات السبع، بل نزل القرآن في غير هذه الغزوات مثل غزوة بني النظير ونزول سورة الحشر فيها وغيرها وجرح صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات في غزوة أحد فقط وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين وأحد على خلاف في الثانية والثالثة يأتي تحقيقه في غزواتها ونزلت الملائكة يوم الخندق فنزل المشركين فزلزل المشركين وهزموهم ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحصباء في وجوه المشركين فهربوا فكان الفتح في غزوتين بدر وحنين وقاتل بالمنجنيق في غزوة واحدة وهي الطائف وتحصن بالخندق في غزوة واحدة هي الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه الإذن بالقتال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر بالدعوة بغير قتال صابرا هو وأصحابه على كيد المشركين وأذاهم امتثال لأمر الله تعالى لهم بالصبر على الأذى والكف والعفو قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعطب عن المشركين وقال تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره أخرج أبو داود في سننه بسرد صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثار واليهود وكان يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو وأخرج البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال تعالى ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى واد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بمره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما الله به حتى أذن الله فيهم أي في القتال فلما قويت شوكات المسلمين واشتد ساعدهم بإسلام الأنصار أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم أخرج الحاكم في المستدرك والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقالوا يا رسول الله ان في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالعفو فلا تغاتلوا فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال قال ابن إسحاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل باعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحل له الدماء إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الاذى والصفح عن الجاهل وكان قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم فهم من مفتون في دينه ومن معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا منهم منهم من بأرض الحبشة ومنهم بالمن بالمدينة وفي كل وجه فلما عتت قريش على الله عز وجل وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم وعتصم بدينه أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم فكانت أول آية أنزلت في إرنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغى عليهم قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصريهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيعهم وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور قال حفظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت لأليق به لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عن ذا فلو أمر المسلمين وهم أقل من العسر بقتال الباقين لشق عليهم ولهذا لما بايع اهل يثرب ليله العقبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين قالوا يا رسول الله اللى نميل على اهل الوادي يعنون اهل منا لياليا منا فنقتلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم أمر بهذا فلما بغى المشركون واخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم وهموا بقتره وشردوا اصحابه شذر مذر فذهب منهم طائفه الى الحبشه واخرون الى المدير فلما استقضوا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار اسلام ومعقنا يلجأون إليه شرع الله جهاد الأعداء فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك أذن للذين يقاتلون بأنه ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من دياتهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والدرمذي وسال صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إن لله وإنا إليه راجعون يهلكن فنزلت أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم نقدير قال فعرفت أنه ستكون قتال قال ابن عباس هي أول آية نزلت في القتال وأخرج النساء في السنن الكبرى بسرد صحيح عن الزهري قال أول آية نذلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير وروا الإمام مسلم في صحيحه عنياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أحرق قريشة فقلت رب إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة رأسي فيدعوه خبزة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نهذك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك فكان هذا الإذن بالقتال لإزالة الباطل ودحر بغي وظلم قريش عن المسلمين ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك الإذن بقتال المسلكين كافة كما سيأتي وكان من الحكمة إزاء هذه الظروف التي مبعثها الوحيد هو قوة قريش وتمردها أن يبسط المسلمون سيطرتهم عن طريق قريش التجاري المؤدية من مكة إلى الشام واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسط هذه السيطارة خطتين الأولى إرسال البعوث والسرايا واحدة ديل والأخرى لمهاجمة قوافل قريش الثانية السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفعية وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تختارق قوافل قريش أراضيها وهي في طريقها إلى الشام وقد عقدت معاهدات أثناء دورياته صلى الله عليه وسلم العسكرية كما سيأتي السرايا والغزوات قبل غزوة بدر الكبرى سرية سيف البحر وكانت هذه السرية في رمضان من السنة الأولى للهجرة على رأي سبعة أشهر بالمهجره مهاجره صلى الله عليه وسلم وكانت بقيادة حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه في ثلاثين راكبا من المهاجرين فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض وهو أول لواء عقد في الإسلام وحمله أبو مرثد كالناز بن حسين الغنوي رحمه الله تعالى وخرج حمزة رضي الله عنه والهدف اعتراض عير لقريش جاءت من الشام تريد مكة وفيها أبو جهل بن بن شام الله في ثلاثمائة راكب من أهل مكة فبلغ سيف البحر من ناهية العيص فالتقوا حتى اصطفوا للقتال فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حريفا للفريقين جميعا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا فتوجه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة وانصرف حمزة رضي الله عنه أصحابه إلى المدينة سرية عبيدة بن الهادث رضي الله عنه إلى رابغ ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة أبن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم راية بيضاء كان الذي حملها مصطح بن أثاثة رضي الله عنه في ستين رجلا من المهاجرين وليس فيهم أنصاري فلقي أبا سفيان بن حض وكان مشركا في ذلك الوقت وهو في مائتين من أصحابه وهو علماء يقال له أحياء من بطن رابغ على عشرة أميار من الجحفة فترام الفريقان بالنبل ولم يسلوا السيوف ولم يصطرحوا للقتال وإنما كانت بينهم المناوشة فرما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي به في الإسلام ثم انصرف الفريقان على حاميتهم وفضى من المشركين المسلمين المغداد بن عمرو حليف بني زهرة وعثبة بن المزني رضي الله عنهما وكان مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصل بالكفار قلت ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أن بعث سرية, ع... سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه كان بعد غزوة الأبواء فقال ذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة ووصله له ابن عائل من حديث بن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث رضي الله عنه في ستين رجلا فلقه جمعا من قريش فترمى بالنمل فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله وإذا صح هذا فراجعه ما قاله أبو الأسود وابن عائد لكن يبقى الإشكاله في حمل المغداد بن عمر لواء المسلمين في سرية الخراض كما سيأتي فيحتمر أن يكون وهما من ابن سعد والله أعلم سرية سعد بن أبي القاص رضي الله عنه إلى الخرار ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي القاص رضي الله عنه إلى الخرار في ذي القاعدة على رأسي تسعة على رأس تسعة أشهر من مهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد له لواء أبيض حمله المغلاد بن عمرو رضي الله عنه وابعثه في عشرين رجلا من المهاجرين ليعترض عيرا لقريش وعيد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجاوز الخضارة فخرجوا على أقدامه يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوها فوجدوا العير قد مرد بالأمس فانصرفوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا الوفيات في السنة الأولى للهجرة كان أول من توفي من المسلمين بعد الهجرة في المدينة كرثوم بن الهدم رضي الله عنه قال الحافظ ابن كثير كان شيخا كبيرا اسلم قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ونزل بقباء نزل في منزل كرثوب بن الهدم رضي الله عنه ويمكن توفي في هذه السنه الاولى الهجرة أسعد اسعد بن زراره رضي الله عنه على رأس ساعت اشهر من الهجره أخذه وجع في, في حلقه يقال له الذبحة فمات منها أخرج الامام أحمد في مسنده بسند حسن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعد بن زراره في حلقه من الذبحة وفي رواية ابن مجد في سرنه في سند حسن قال فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فمات ثم حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وكفنه في ثلاثة أثواب منها برد وصلى عليه ومشى أمام جنازته ودفنه بالبقيع رضي الله عنه وهو أول من دفن بالبقيع من الأنصار قال الحافظ ابن حجر اتفق أهل المغازي والتاريخ على أنه مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر الكبرى قلت وأسعد بن جرارة رضي الله عنه قديم الإسلام مشاهد العقبتين وكان نقيبا على قبل عقبيلته ولم يكن في النقباء أظهر سنا منه وهو أول من صلى الجمعه في المدينة قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك فيما تقدم سبب قلة الوفيات من المسلمين قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى والسبب في قلة من توفي في هذا العام وما بعده من السنين أن المسلمين كانوا قليلين بالنسبة إلى من بعدهم فإن الإسلام لم يكن إلا ببعض الهجاز أو من هاجر إلى الحبشة وفي خلافة عمر رضي الله عنه بل وقبلها انتشر الإسلام في الأقاليم فبهذا ظهر لك سبب قلة من توفي في صدر الإسلام وسبب كثرة من توفي في زمن التابعين فمن بعدهم السنة الثانية للهجرة غزوة الأبواء أبوى وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه وقال ابن إسحاق أول ما النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم العسيرة وكانت في صفر على راس 12 شارا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان لواء أبيض واستخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه وخرج صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلا من المهاجرين ليس فيهم أنصري حتى بلغ الأبواء يعترض عيرا لغريش فلم يلقى هيداء وفي هذه الغزوة وآدع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخشي بن عمرو الضمري وكان سيد بني ضمرة في زمانه على أن يغزو بني ضمرة ولا يغزو ولا يكثر عليه جمعا ولا يعين عدوة وكتب بينه وبينهم كتابا وكانت غيباته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة خمس عسرة ليلة غزوة بواط ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا من مهازره في مائتين من أصحابه وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان لواء أبيض واستخلف على المدينة سعد بن معاذ وقيل السائب بن عثمان بن معضون يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومئة رجل من قريش وآلفان وخمسمائة بعير فبلغ بوط من ناهية رضوة فلم يلقى كيدا وراجع إلى المدينة رزوة العشيرة وهي الغزوة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت في جمادى الاخره على رأس 16 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان لواء أبي الله استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسين ومئة ويقال في مئتين من المهاجرين ممن دعاهم ولم يكره أحدا عن الخروج وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها يعترضون عيرا لخريش ذاهبة إلى الشام وكان قد جاءه الخبر بخروجها من مكة فيها أموال خريش فبلغ ذا العشيرة فوجد قد قدمضت قبل ذلك بأيام وهذه العير هي التي خرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يريدها حين رجعت من الشام فكان بسببها حدث الغزوة بدرد الكبرى وفي هذه الغزوة وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مدرش وحلفاءهم من بني ضمره هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بأبي تراب في هذه الغزوة؟ وقيل في هذه الغزوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أبا تراب فقد أخرج لمهم احمد في مسنده وفي فضائل صحابة والطهاوي في شرح مشكل الآثار وابن اسحاق في سيرة بسند ضعيف عن عمر بن ياسر رضي الله عنه قال كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذات العشيرة فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بها رأينا ناسا من بني مدرج يعملون في عين لهم في نخل فقال لي علي يا أبا اليقضان هل لك أن نأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشيها النوم فانطلقت أنا وعلي قلت في صور من النخل في دقعاء من التراب فنمنا فوالله ما اهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله وقد تترابنا من تلك الدقع فيوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العالين يا أبا تراب لما يرى عليه من التراب الصحيح أن أبا تراب كنّ فيها رضي الله عنه بعد غزوة بدر الكبرى قلت الصحيح أن أول يوم من كن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن أبي طارب رضي الله عنه بأبي تراب كان بعد نكاحه فأطمت رضي الله عنها وكان نكاحها بعد غزوة بدر الكبرى فقد أخرج الشيخان في صعيحهما عن سار بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان أنظر أينه فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستجع قد سغط رداؤه عن شقه وأصابه تراب وفي دواية أخرى في الصحيح وامتلأ ظهره ترابا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب قال الحافظ الفتح فإن كان محفوظا أي تكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه في غزوة عشيرة أبا تراب أمكن الجمع بأن يكون ذلك تكرر منه صلى الله عليه وسلم في حق علي رضي الله عنه والمعتمد في ذلك كل حديث سهل في الباب والله أعلم فرح علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه الكن وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا يفرح بهذه الكنية، فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن ساري بن سعد رضي الله عنه قال، ما كان لعلي رضي الله عنه، اسم أحب إليه من أبي طراب، وإن كان لا يفرح إذا دعي بها، وما سماه أبا طراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، اشقى الآخرين الذي يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي غزوة العشيرة هذه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وعمار رضي الله عنهما، ألا أحدثكما بأشقى الناس، قلنا بلى يا رسول الله قال أحيمر تمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه ووضع يده على قرنه حتى يبل منها هذه يعني لحيته وفي دواية عند الحاكم المستدرك بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه إذنك ستضرب ضربة هنا وضربة هنا وأشار إلى صدغيه فيسيل دمها حتى تختضب لحيتك ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاكر الناقة أشقى ثمودا قلت قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة وقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي قبحه الله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة إلى المدينة ولم يلقى كيدان غزوة السفوان أو بدر الأولى لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة حين قادمة من غزوة الشهيرة إلا ليالي قلايل لا تبلغ العشرة حتى أراد كرز من جبل الفهري على سرح المدينة فاستاقه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعين رجلا من أصحابه وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان لواء أفيض واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ وادي يقال له شفوان من نهاية بدر. وفاته كرز جابر فلم يلحقه ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة وفي رجب على رأس سبعة عشر شهر من الهزرة بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة ومعه اثناء عشر رجلا وقيل في ثمانية من المهجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وكانوا كل تليل يعتقبان بعيدا وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسر يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يثكره من أصحابه أحدا فسر عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين فإذا فيه إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فقال عبد الله النجحش رضي الله عنه سمعا وطاعا ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي لنخلة أرصد بها قريشا حتى أتيه منهم بخبر وقد نهاني أن أستكرها أحد منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران أضل سعد بن أبي القاص وعضبة بن غزوان رضي الله عنهما بعير لهم كان اعتقبانه فتخلف عليه في طلبه وسار عبد الله بن جحش رضي الله عنه وبقية أصحابه حتى نزل نخلة فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدمى وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن حضرمي وعثمان ونوفر ابن عبد الله بن المغيرة ولحكوا بن كيسان مولى هشام بن المغيرة فلما رأهم القوم هابوهم وأنكروا أمرهم وقد نزلوا قريبا منهم فأشرف لهم عكشة بن محصن رضي الله عنه وكان قد حلق رأسه ليطمئن القوم فلما رأوه امنوا وقالوا هم عمار لا بأس عليكم منهم فسرحوا ركابهم وصنعوا طعامهم وتشاور المسلمون فيهم وذلك في آخر يوم من رجب وهو شهر حرام فقالوا والله لئن تركتمهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا يمتنعن به منكم ولا ان قتلتموهم لا تقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الاقدام عليهم ثم شجعوا انفسهم عليهم واجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم فرما واقد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله وشد المسلمون عليه، واستسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وافلت نافر بن عبد الله فعددهم فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه لاصحابه ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غنمنا الخمس وذلك قال أن يفرض الله تعالى الخمس من المغانم فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه ثم أقبل عبد الله المجحشر رضي الله عنه بالعير والاسيرين إلى المدينة فكان في هذه السرية أول خمس في الإسلام وأول قتيل من الكفار في الإسلام وأول اسيرين في الإسلام فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فقال لهم ما امرتكم بقتال في الشهر الحرام وتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في التصرف في العيد والاسيرين وابى أن يأخذ من ذلك شيئا فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في ايدي القوم وظنوا انهم قد هلكوا وعنفهم اخوانهم من المسلمين فيما صنعوا واتخذ المشركون من قريش من محاله وسيله للطعن في المسلمين وقالوا قد استحل محمد واصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم واخذوا فيه الاموال واسروا فيه الرجال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 ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم فلما نزلت هذه الايات فرح المسلمون وقد ترج الله عليهم ما كانوا فيه من الخوف والهم ثم إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض العير والأسيرين وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحاكم بن كيسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص وعثبت بن غزوان رضي الله عنهما وكان قد تخلف عن القوم قبل وصولهم نخلة بحثا عن بعيدهم الذي أضلاه فإن نخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم تقدم سعد وعذبة رضي الله عنهما ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فأما الحكم من لكيسان فأسلم فحسن وهو وقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قد يوم بئر معونة شهيدا وأما بن عبد الله فلاحق من مكة فمات بها كافرا وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم أمامهم الخطر الحقيقي وقعوا في مكان يخشون الوقوع فيه وعلموا أن آل المدينة في غاية من التيقظ والتربص تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 400 كيلومتر تقريبا ثم يقتلوا ويأسر رجالهم ويأخذ أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادع ازدادوا حقدا غيظة وصمم صناديدهم وكبراءهم على ما كانوا يعدون ويهددون به من قبل من إبارة المسلمين في عقل دارهم وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر تحويل القبلة وفي نصر من الرجب من السنة الثانية الهجرة أمر الله تعالى بتحوي القبلة من بيت المغديسي إلى المسجد الحرام. أخرج الشيخان في صحيحهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المغديسي تسع عشرة شهرا أو 17 عشرة شهرا ثم صريفنا نحو الكعبة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن أبي سيرد رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى بيت المغديسي 16 عشرة شهرا ثم صريفت القبلة بعده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه للكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حين يصلي المكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس في القبلتين معا فقد أخرج الإمام أحمد في مستده بسنة صحيح على شرط الشيخين عن بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مكة نحو بيت المقدس والكعبة بين أديه وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعود يمكنه ذلك من الجمع بين الكعبة وبيت المقدس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء الى الله عز وجل فكان مما يرفع يديه وطرفه وترفه إلى السماء ساهلاً الله تعالى ذلك فأندل الله تعالى قد نرى تقلب واجهك في السماء فلنولينك قبلة درضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرة فتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلىها صلاة العصر. قال الحافظ الكثير رحمه الله تعالى المشهور أن أول صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر، ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وصول خبر تحويل القبلة لأهل قباء ووصل خبر تحويل القبلة لأهل قباء ومغارج المدينة في صلاة الفجر من اليوم الثاني فقد أخرج الشيخان في صحيح الإيمان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وخرج الإمام البخاري في صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد من صلى فمر على قوم من أنصار في صارة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة قال الحفظ الكثير وفي هذا الحديث ما يدل على كمال طاعتهم أي الصحابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن لأمر الله عز وجل رضي الله عنهم أسمعين فوائد الحديث قال الحافظ الفاتح وفي أحاديث تحويل قبلة من الفوائد واحد الرد على مرجأة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا اثنان وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال ثلاثة وفيه قبول خبر الواحد وجوب العمل به ونصف ما تقرر بطريق العلم به لأن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة في خبر هذا الواحد أربعة وفيه أن حكم الناس خلال يدفت في عقل المكلف حتى يبلغه لأن أهل قباء لم يؤمروا بإعادة معكون كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات واستنبط منه الطحوي أن من لم تبلغ الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم الله خمسة وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها ستة وفيه أن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته ردة فعل الناس لما حولت القبلة ولما حولت القبلة للكعبة المشرفة حصل بعض الناس من أهل النفاق والريب من الكفرات ومن اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك وقالوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أي مال هؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا فأنزل الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى صلاة المستقيم قال الحفظ ابن كثير في تفسير هذه الآية أي هو المالك المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه الذي يفعل ما يشاء في خلقه ويحكم ما يريد في شرعه وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويضل من يشاء عن الطريق القويم وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الرضا والتسليم أما المسلمون فقال بعضهم كيف حالنا بصلاتنا إلى بيت المقدس وكيف بمن مات من إخواننا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قال الحفظ كثير ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا القبلتين حقد اليهود وبعد أن حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة امتلأت قلوب اليهود حقدا وحسدا على المسلمين بهذا الفضل الذي أعطاه الله تعالى للمسلمين وهو هدايتهم للكعبة المشرفة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام احمد في مسنده انهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعه التي هدهنا الله لها وظلوا عنها وعلى القبلة التي هدهنا الله لها وظلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين صيام يوم عشراء لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ساب من هذا اليوم فقالوا هذا يوم نج الله فيه موسى من فرعون فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى عليه السلام منكم فأمر بالصيام. أخرج الشيخان في صفحهه معلم عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأ اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نج الله بني إسرائيل من عدوهم، فصابه موسى فقال صلى الله عليه وسلم فأنا حق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه قال الحافظ الفتح قد استشكل ظاهر الخبر لإقتضائه أنه صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء وإنما قدم المدينة في ربيع الأول والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة لا أنه قبل أن يقدمها علم ذلك وغايته أن في الكلام حدثا تقديره قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أخر فوجد اليهود فيه صياما، ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحتفون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهذا تأويل مما يترجح به أولوية المسلمين وأحقية بموسى عليه السلام لأضلهم اليوم المذكورة وهداية الله للمسلمين له، ولكن سياق الأحاديث تدفع هذا التأويل، ولا يعتمد على الأول. ثم وجدته في المواجه الكبير للطبراني ما يؤيد احتمال المذكور أولا وهما أخرجه زيد بن ثابت رضي الله عنه من طريق أبي الزناد عن أبيه عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه قال ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس إنما كان يوم تستر فيه الكعبة وكان يدور في السنة وكان يتون فلانا اليهودية يعني ليحسب لهم فلما أتوا زيد بن ثابت سألوه وسنده حسن أي أن جاهلة اليهود يعتمدون في صيامهم وعيادهم حساب النجوم فالسنة عندهم شمسية لا هلالية روح المجلة في سنن بسنة صحية محمد بن صيفيه قال قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عشراء منكم أحد طعم اليوم قلنا منا طعم ومنا من لم يطعم قال صلى الله عليه وسلم فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم وأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم قال يعني أهل العروض حول المدينة واخر الشيخان في صحيحهما عن رضي الله وعن قالت كان يوم عاشوراء تصومهم قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيام فلما فُرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه قال الحافظ الفاتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مغفرة أهل الكتاب فيما لم يُمر فيه بشيء ولا شيئا إذا كان في ما يخالف فيه أهل أوثان فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا كما تبت في الصحيح. فهذا من ذلك فوافقهم أولا وقال نحن أحق بموسى منكم ثم أحب مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافا لهم وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدنى أن يصام وحده وفوقه أن يصام التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر والله أعلم فضو صيام يوم عاشوراء أما فضو صيام عاشوراء فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتلة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال يكفر السنة الماضية فرض صيام رمضان فرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية لجرة بعد تحويل القبلة إلى الكعبة بشهر فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام التسع رمضان هاد. وقد مر فرض صيام شهر رمضان على ثلاث مراحل المرحلة الأولى كان على التخيير بين صيامه وبين أن يطعم عن كل يوم من مسكينه. وفي ذلك نزل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين اخرج الشيخان في الصيحهما عن سلامه بن الاكوعي رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين قال كان من اراد منه ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الآيات التي بعدها فنسغتها وفي روايه اخرى في صحيح مسلم عن سلامه بن الاكوعي رضي الله عنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء وما ومن شاء أفطر بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال الإمام البخاري في صحيحه وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدث عمر بن مرة حدثنا أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فأمر بالصوم المضحلة الثانية هي صيامه لكن إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة أخرج الإمام البخاري في صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان رجل صائما فحضر الافطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإنه أبا قيس صيرمة بن أبي أنس الأنصاري كان صائما فلما حضر الافطار آت امرأته فقال لها عندك طعام قالت له ولكن أنطرق فاطل فاطلب لك وكان يومه يعمل فغلبت عينهم فجاءتهم رأته فلما رأته قالت خيبة لك فأصبح صائما فلما انتصف النهار غوشي عليه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام رفت إلى نسائكم هن لباس لكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبانى لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده فوجد أم قد نامت فأرادها فقالت إني قد نمت قال ما نمت ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغد عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم المرحلة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة فانزل الله تعالى وحل <تصفيق> لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون هذه الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان كان من هذه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان لإكثر من انواع العبادات فكان جبريل عليه السلام يدرس القرآن في رمضان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريه المرسلة وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور فرض زكاة الفطر وفي شعبان من هذه السنة الثانية لغزة وتفوري ضد زكاة الفطر قبل أن تفرض زكاة الأموال أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكيل الآثار بسند صحيح عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة وأخرج الطحاوي في شرح مشكيل الآثار وأبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن تعالبة بن صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو قال عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد وأخرج الشيخان في صعيح عن عبد عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته